الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة, أجنحة مثنى وثلاث وارباع يزيد في الخلق ما يشاء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 فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق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 الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا عمل الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أ فمن زين له سوء عمله فرأه حسنا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 سَلَّ الرياح فتثير سحابا فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور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 والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنسا ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من عن مر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات مسائغ شرابه Sائg شرابه وهذا ملح أجاب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 إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بالحق بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَى فِيهَا نذير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 ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات؟ فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود ومن الناس والدواء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 الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا, وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجور ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا مصدقا لما بين يديه إن Allah'a bi'ibadih lakabirun basiir Thumme aurethna alkitab al-lazine ashtafayna min aibadina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 عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي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 ما لا يقضى عليهم فيموتوا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحاً أخرجنا نعمل صَالِحًا غير الذي كننا نعمل أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من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 الذين تدعون مِن دون الله أروني ماذا خلقوا أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا مِنَ الأرض أم لهم شرك في السماوات أم أتيناهم كتاب فهم على بينة من بل إن يعد الظالمون بعضهم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 لَئِن جَاءَهُم نَذِيرٌ لَّيَكُونَنَّ أَهْدَى لَيَكُونَنَّ أَهْدَىٰ مِن أَحَدٍ مِّنَ الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُم نَّذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ سَيِّئًا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 ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا, وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السنة ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يآخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ما ترك على ظهرها من دابة الاخيرهم ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا الله